الرقم 13 يجب ألا تفوق الحمولة الخارجية من الخلف ألف واحد متر ب اثنين أمتار جيم ثلاثة أمتار أعيد يجب ألا تفوق الحمولة الخارجية من الخلف ألف واحد متر ب اثنين أمتار جيم ثلاثة أمتار